كادح إلى ربك كرحا فملاقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهلي مسؤورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سؤورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا لا لتركبه طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكلبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مدنون